ولا نصيرا قد يعلم الله المعوثين منكم والقائلين لإخوانهم هلوم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم يوم 111. إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت 112. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير 113. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرَ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَزْهَرُ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْذُلُوَ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَمْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِي كُمْ 119. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 110. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا صلى الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما